تنادي لي يا نار محلق جبته حادر لك يا نار محلق جبته تنادي لي حادر يحب حق لا يجن اللي يحبك لازم يشوف المحن انا احبك واللي يحب حق لا يجن واللي يحبك لازم يشوف المحن والينا حيدر المو والينا حيدر الما والينا حيدر الما يا علب كل تصرخ شيعتك يا علب كل تصرخ شيعتك يا كرم محلق الدنيا <متك> علي طول حضريتي حدا ليك يا نار محلق قوتك والدنيا علي طول انا اشوفك بالقلب مو بالعيون يعني حبك ساكين بوسط الجفون انا اشوفك بالقلب بالعيون يعني حبك ساكن بوسط الجف بعيون بس رسمك ساكن بس رسمك, بس رسمك, بس رسمك <تصفيق> ما خابك القام التبعتك وبعد ما خابك القام التبعتك ليك يا الله التسجيل والمونتاج في استوديو ومؤسسه اهل البيت الاسلاميه خيبي ولا كرر الولي ولا يخيب علي ما يخيب ولا كرر الولي ولا يخيب علي ما يخيب ولا كرر الولي ولا يخيب الصاحب الشد علي علي علي نذوب ونشد الوالي بالشد, الولي بالشد الولي المن يندب عليك الوحيد لهذا العمل شركه الخليج الاسلاميه من يضد المرتضى من ما حب من يضد حضب المرتضى والينا حدر الما والينا حدر الما والينا يا زليما والينا يا قلبك صوت تصرخ شي عدك يا قلبك صوت الإخراج والهندسة الصوتية وارث الساعدي ومحمد جبار اللامي